بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان إن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 وَالَّذِينَ يَصْنَعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابَةٌ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ اليوم لا اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إن الذين كفروا لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذبوا آلي في العون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد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 في ذلك لعبارة لأول الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلائل المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 قَالُوا فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَغُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بال. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ان اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا قريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لَّا مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَغَّلُ تَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا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 لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن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 أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني وَإِذْ غَابَكَ وَذَرْنِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ثُك م ش أ ب هناك دعا زكريا ربه قال رب أبني من لدنك ذريتا طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزان واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم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 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 ما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطهيرك من الذين كفروا وطهيرك من الذين كفروا وجائر الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما قلتم في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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُوحِيهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حافظ جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابانا انا واغناكم ثم نبتهي ثم نبتهي فنجعل علة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وَمَا من إله إلا الله وما من إله إلا الله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 إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا منه قَدْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَدْتُمْ فِيمَا لَكُم بِعِلْمٍ سَلَمَتْ حَاوَجُّنَا فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولن بلى راهما للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودَّتْ طائفةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُكُونَ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 للكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون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 مسلمون وإذ أخذ الله منفقة النبئين لما أتئيتم من كتابه وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا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 فَأَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 يَا بَغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به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 فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حُرِّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَتَبْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بِبَكَّةَ مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات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 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت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 سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ فَمَنَّ الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آن الليل وهم يسجدون يأمرون بالله واليوم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 فروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالوا ود مَا عندهم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 يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقون قالوا آمنا وإذا لقون قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغض قل موتوا بغيظكم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 وَإِذْ غَادَمْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 بلى إن تصبروا وَتَتَّقُوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَأْوُونَ قَلْبُ خَائِفٍ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 وقفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْلِبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ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 قد خلت من قبله رسول أَفَإِمَّا تَأْوُقُتُ لَمْ قَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَيْ يَوْقَلِبَ عَلَى عَاقِبَيْهِ فَلَيْ يَضُلُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانون والله يحب الصابرين فما كان قولهم إلا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 لا يصرِين سنُلقي في قلوب الذين كفروا عبَّد بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه ومؤاهم النار وبسمة والظالمين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 صرفكم عنهم ليبتليكم ولو قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَيِّضُونَ وَلَا تَهْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالْوَسُوئُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكَ إِلَى تَحْزَنُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً وَعَسَى يُشَاطِئَ فَتَمْ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 ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 فَبِمَا رَحْمَتِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضًا قَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ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 الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتَلُو عَلَيْهِمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آياته ويُزَكِّيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وما أَرْسَلْنَا يوم التقى رَّسُولٍ فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا في سبيل الله فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ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 يَكُونُ الْمَوْتُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشواهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله و حسبنا الله و الوكيل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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَسْتَادُوا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ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 وَرُسُلِهِ وَإِلَّا تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ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 من تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُلْ نَفْسِنَا لَإِنْ قَتَلَ الْمَوْتُ كل فإذا قنت الموت وانما توفوا لاجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا. وإِنَّكَ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْمَسِيِّ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 ولله ألك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ورفسن قد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا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 بعض. فالذين غادروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفروا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحت ها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغروا ك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعون قليل ثم مؤواهم جهنم وبأس المهد لكن الذين تقوى ربهم لهم جن تُتَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولا لهم أجرهم عند رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آموا مصبروا وصافروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تُفْلِحُونَ